إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَرِّبِئُكُمْ بِشَذٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَلْعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرَضٌ مَّا كَانُوا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ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 قُلْتَ أَيُّ بِهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُمَا مَدَسُوقَتَانِ فِقْ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسابا والله لا يحب المفسدين